عن أبي مالك الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله تملآن ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء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 قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فوجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق